بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير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 أم يقولون أفترى قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفترّيات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله أنكون صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أزل بعلم الله فعلموا أنما أزل بعلم الله وألا إله إلاه وألا فهل أنتم مسلمون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 أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامٌ أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَذَا هُلَاءَ إِلَّا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 أفلا تذكرون ولا أقول لكم عن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 تُجْرِمُونَ وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنيه وهي تجري بهم في موجات كالجبال ونادى نوح لبنيه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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج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 وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرّب فقال ربي إنبني فقال ربي إنبني من أهلي وإن وعدهك الحق وأن تأحكم الحاكمين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 إن قُولوا إلَّا اعترَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُضِيرُونَ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 فَمَالِبِ فَأَن جاءَ بعجلٍ حنيذ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ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 وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون ملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم.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 ألا بُعدا لِمَدِينَةٍ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ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 ذلك يوم مجموع لهم الناس، ذلك يوم مجموع لهم الناس، و ذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود.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 عطاء غير مجدوث فلا تكفي ميرتهم مما يعبدها أولى ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل. وَإِنَّ لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُول ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما لا يوفي لهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير